وقفنا أمس يا عم عند نهاية المسألة الأولى من مسائل الآية السادسة والتسعين بعد المئة من سورة البقرة نعم يا بني فماذا قال الإمام في ذلك قال الإمام إن العلماء اختلفوا في المعنى المراد بإتمام الحج والعمرة لله فقيل اداؤهما والاتيان بهما كقوله تعالى فاتمهن وقوله ثم أتم الصيام إلى الليل أيئتوا بالصيام وهذا على مذهب من أوجب العمره ومن لم يوجبها قال المراد تمامهما بعد الشروع فيهما فإن من أحرم بنسك وجب عليه المضي فيه ولا يفسخه الله الله الله كل يوم يا ولدي تزداد نباهتك وحظك بارك الله لك فهيا بنا الآن نواصل لقائنا مع الإمام هيا إلى كتابنا الجامع وإمامنا القرطبي. سبحان الله. سبحان الله, الله لله. والآن يا إخواني ننتقل إلى المسألة الثانية. روى الأئمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذل حليفة ولأهل الشام الجحفة. ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة يهلون منها وأجمع أهل العلم على القول بظاهر هذا الحديث واستعماله لا يخالفون شيئا منه واختلفوا في ميقات أهل العراق وفي من وقته فروى أبو داود والترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق قال الترمذي هذا حديث حسن وروي أن عمر وقت لأهل العراق ذات عرق وفي كتاب أبي داود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق وهذا هو الصحيح ومن روى أن عمر وقته لأن العراق في وقته افتتحت فغفلة منها بل وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وقت لأهل الشام الجحفة والشام كلها يومئذ دار كفر كما كانت العراق وغيرها يومئذ من البلدان ولم يفتح العراق ولا الشام إلا على عهد عمر وهذا ما لا خلاف فيه بين أهل السيار قال أبو عمر كل عراقي أو مشرقي أحرم من ذات عرق فقد أحرم عند الجميع من ميقاته والعقيق أحوط عندهم وأودى من ذات عرق وذات عرق ميقاتهم أيضا بإجمع المسألة الثالثة أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل أن يأتي الميقات أنه محرم وإنما منع من ذلك من رأى الإحرام عند الميقات أفضل كراهية أن يضيق المرء على نفسه ما قد وسع الله عليه وأن يتعرض بما لا يؤمن أن يحدث في إحرامه وكلهم ألزمه الإحرام إذا فعل ذلك لأنه زاد ولم ينقص المسألة الرابعة في هذه الآية دليل على وجوب العمرة لأنه تعالى أمر باتمامها كما أمر باتمام الحج قال الصبي بن معبد أتيت عمر رضي الله عنه فقلت إني كنت نصرانيا فأسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي. وإني أهللت بهما جميعا فقال له عمر هديت لسنة نبيك قال ابن المنذر ولم ينكر عليه قوله وجدت الحج والعمرة مكتوبتين عليه وبوجوبهما قال علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وروى الدار القطني عن ابن جريج قال أخبرني نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان من استطاع إلى ذلك سبيلا فمن زاد بعدها شيئا فهو خير وتطوع ولم اسمعه يقول في أهل مكة شيئا وكان مالك يقول العمرة سنة ولا نعلم أحدا أرخص في تركها وهو قول نخعي وأصحاب الرأي فيما حكى ابن المنذر وعن أبي حنيفة أنه كان يوجبها كالحج وبأنها سنة ثابتة قاله ابن مسعود وجابر بن عبد الله وعن جابر قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة والزكاة والحج أواجب هو قال نعم فسأله عن العمره أواجبة هي قال لا وأن تعتمر خير لك فهذه حجة من لم يوجبها من السنة قالوا وأما الآية فلا حجة فيها للوجوب لأن الله سبحانه إنما قرنها في وجوب الاتمام لا في الابتداء فإنه ابتدأ الصلاة والزكاة فقال واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وابتدأ بإيجاب الحج فقال ولله على الناس حج البيت ولما ذكر العمرة امر باتمامها لا باتدائها فلو حج عشر حجج او اعتمر عشر عمر لازم الاتمام في جميعها فانما جاءت الآية لالزام الاتمام لا لالزام الابتداء. والله تعالى اعلم واحتج المخالف من جهة النظر على وجوبها بان قال عماد الحج الوقوف بعرفة وليس في العمرة وقوف فلو كانت كسنة الحج لوجب وجب ان تساويه في افعاله كما ان سنة الصلاة تساوي فريضتها في افعالها المسألة الخامسة يا اخواني قرأ الشعبي وابو حيوة برفع التاء في العمرة وهي تدل على عدم الوجوب وقرأ الجماعة العمرة بنصب التاء وهي تدل على الوجوب وفي مصحف ابن مسعود وأتم الحج والعمرة إلى البيت لله وروعا وأقيم الحج والعمرة إلى البيت وفائدة التخصيص بذكر الله هنا أن العرب كانت تقصد الحج للاجتماع والتظاهر والتناضل والتنافر وقضاء الحاجة وحضور الاسواق وكل ذلك ليس لله فيه طاعة ولا حظ ولا قربة بمعتقد فامر الله سبحانه وتعالى بالقصد اليه لاداء فرضه وقضاء حقه ثم سامح في التجارة على ما سوف يأتي المسألة السادسة لا خلاف بين العلماء في من شاهد مناسك الحج وهو لا ينوي حجا ولا عمره والقلم جار له وعليه أن شهودها بغير نية ولا قصد غير مغن عنه وأن النية تجب فرضا لقوله تعالى وأتم ومن تمام العبادة حضور النية وهي فرض كالإحرام عند الإحرام لقوله عليه الصلاة والسلام لما ركب راحلته لبيك بحجة وعمرة معا وذكر الربيع في كتاب البويطي عن الشافعي قال ولو لبى رجل ولم ينوي حجا ولا عمرة لم يكن حاجا ولا معتمرا. ولو نوى ولم يلبي حتى قضى المناسك كان حجه تاما واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ومن فعل مثل ما فعل علي حين أهل على إهلال النبي صلى الله عليه وسلم أجزته تلك النية لأنها وقعت على نية لغيره قد تقدمت بخلاف الصلاة المسألة السابعة واختلف العلماء في المراهق والعبد يحرمان بالحج ثم يحتلم هذا ويعتق هذا قبل الوقوف بعرفه فقال مالك لا سبيل لهما إلى رفض الاحرام ولا لاحد متمسكا بقوله تعالى واتم الحج والعمره لله صدق الله العظيم ومن رفض احرامه فلا يتم حجه ولا عمرته وقال ابو حنيفه جائز للصبي إذا بلغ قبل الوقوف بعرفة أن يجدد احرامه فإن تماد على حجه ذلك لم يجزه من حجة الإسلام واحتج بأنه لما لم يكن الحج يجزي عنه ولم يكن الفرض لازما له حين أحرم بالحج ثم لازمه حين بلغ استحال أن يشغل عن فرض قد تعين عليه بنافلة ويعطل فرضه كمن دخل في نافلة وأقيمت عليه المكتوبة وخشي فواتها قطع النافلة ودخل في المكتوبة والله تعالى أعلى وأعلم لم أفهم جيدا يا عم ما ذكره الإمام حول حج الصبي والعبد فهل لك أن توضح لي هذا الأمر؟ على الرحب والسعات يا ولدي الصبي والعبد لا يجب عليهم الحج لكنهما إذا حج صح منهما ولكنه لا يجزئهما عن حجة الإسلام قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنف فعليه أن يحج حجة أخرى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ولكن يا عم ما معنى كلمة الحنف الحنث هنا يا ولدي الإثم أي أن يبلغ الصبي الحلم فيكتب إثمه لا حرمني الله من علمك وفضلك يا عم الآن قد فهمت ما يقصده الإمام زادك الله حبا وشغفا بالعلم يا بني سنكتفي اليوم بهذا القدر وغدا بإذن الله نكمل لقاءنا مع الإمام القرطبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم